بسم الله الرحمن الرحيم شبكة فلسطين للحوار تقدم فيلم الأكشن والدراما الصوتي أوراق خائن في أحضان خريف مر عندما تصفع رياحه أوراق أشجار خضر تمتصرونقها تغتال بهجتها فتظل تتساقط وتتساقط في مشهد لن تجد من البشر أحدا يقول أن فيه لمسة شاعرية تمر الأيام وينسى الخريف وينسى وينسى وينسى الخريف وينسى وينسى يحاول أن يطوي صفحته في كتاب شتاء وهو يدري أن ورقته قد آن أوان سقوطها اوراقها خال أوراق الثامن والعشرون من ديسمبر عام الفين وثمانية حي السيتون قطاع غزة الساعة الحادية عشرة والثلث صباحا عملية حمم السماء ما هي اخر التطورات الميدانيه حالياً؟ بكيفون هنيكو الهدف ما زال يتجه صوب النقطه ج كما كان متوقعا. وهو على وشك الوصول. انا <تصفيق> خايف اعتقد ان الدقائق الثلاث القادمه لو صارت كما خطط للعمليه سينتهي هذا الكابوس. الذي يطاردنا جميعاً منذ سنوات. بكل تأكيد يا سيدي. فالهدف لم يتوقف لحظة منذ خروجه من نقطة دال. أنيودام. أعلم ذلك. أعلم. أن إشارة التعقب ما زالت تعمل بكفاءة. ولكن أريد التأكد من شخصية الهدف قبل الانتقال إلى نقطة الصفر. من كوبرا, من كوبرا واحد لشالج شتايم من إلى جليد اثنين حول من جليد اثنين إلى كوبرا واحد أسمعك بوضوح حول مخاكم لا انتظار تأكيدك الأخير بخصوص الهدف لا توجد عملية تمويه مؤكد لا توجد عملية تمويه والعصفور على عتبات القفص الانتباه الجيد. جليد اثنين لا تدع الهدف يغيب عن ناظرك. بكل تأكيد كوبرا واحد. قلت إلى جميع تشترك. الوحدات العاملة. أياد نخ يدخل القفص بحاجة. الآن. بحاجة. كونوا على بحاجة. أتم الاستعداد. وانتظروا إشارة البدء. موشي موشي كين همي فاكيد؟ نعم سيدي أتبو خان؟ هل أنت جاهز؟ بيتك بيتك أخذني بكل تأكيد يا سيدي من جديد الثين إلى كوبرى واحد هل تسمعوني؟ شميعوا تخابوا؟ أسمعك بكل وضوح حول الهدف داخل المصيدة الآن ولكن هناك عجوزان رجل وزوجته إنهما يسيران في محيط المنزل تماما اكرر يسيران في محيط المنزل تماما وصلت رسالتك جليد 2 <تصفيق> غبي من متى نحن متخشفين ومنذ متى ونحن نوير هذه المسألة اهتمامنا لو سيدي كل شيء جاهز الان وننتظر اشاره البدء منك الجميع استعداد. الانتقال الى نقطة الصفر. وبدء عملية حمم السماء. المونوفال هذه أبو ثلاثة. اثنان. واحد. تبتعير. قبل سبعة عشر عاما من حادثة الاغتيال التاريخ الثالث والعشرون من ابريل عام الف وتسعمائة وواحد وتسعين مفترق عصقولة حي الزيتون الساعة الواحد ظهرا بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر يا شهيد ارتاح ارتاح يا شهيد ارتاح ارتاح واحنا وراك بالكيفا واحنا وراك بالكيفا وفي سياق متصل كانت القوات الإسرائيلية. قد تمكنت من قتل احد اكبر المطلوبين الفلسطينيين لديها والذي يدعى امجد الراني في عملية وصفت بالمعقدة مما اثار غضب المواطنين هذا وكانت حركة الصاعقه الاسلاميه قد دعت في منشور لها الى اضراب شامل احتجاجا وغضبا على عملية الاغتيال وقد توعدت الحركة اسرائيل بالرد على العملية هذا وقد خرج المئة من الشبان الفلسطينيين لتشيع جثمان القتيل كما تريدون الاخبار تبعا من الاراضي الفلسطينيه لا هالحرام اليهود نكدوا علينا في يوم هالليل. يا شامير صبرك صبرك. يا شامير صبرك صبرك. لفلسطين حيحفر قبرك. لفلسطين حيحفر قبرك. لفلسطين حيحفر قبرك. لفلسطين حيحفر قبرك. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. والشهيد حبيب الله. أرجوك يا أبتي دعني أشارك معهم في تشيع جثمان أمجد الراعي. إسكوت يا إسكوت. ماشي الحيط الحيط أقول يا رب مش ناقص زي ما أمجد فقد ابن البكر أمجد. لكن الجهاد في سبيل الله يا أبتي نداء الدين الذي لا ينقطع فمن يجيبه إلا من نجيبه نحن شباب فلسطين وتنطخ انت وتروح على الجنة وتكيف هناك وأنا <تصفيق> وأنا هلا في الدنيا على فقدك يا ابن خوته <تصفيق> لما تنظر إلى الأمور بهذه النظرة يا أبتي من لم يمت بالسيف ما تبغى غيره وحتقول لي تعددت الاسباب والموت واحد صح وبعدها حتضربني بشعرك وان كانت الانسان للموت انشات فقتل امرئ بالسيف في الله افضل مش هيك بدك تحكي اه بلا يا ابت ايوه وانا يابا يا بدي اياك تخلين عندي فاهم يابا يا, يا خليل وممنوع تفتح الجهاد سيره الجهه التانيه في هذا فالعكاز بهدش راسك تهديش فاهم ولا لا خليني قاعد في هالمحل ممنوع تتحرك منه بالمره بدي اسلم عبو الامجاد واعزيه في استشهاد ابنه خليني قاعد امرك يا ابتي امروا فلسطين هيحفر قبرك فلسطين هيحفر قبرك فوقيت اشيتام ليكدقول نفدو اخوانا ولشمر خاطرشني وداعك ولاد هالحرام هاد يهود هيهم جايبين معهم تعززات ودبابه بدهم يفرقوا مسيرة التشييع لا اذا عند الله الله يفرق شملهم يا حبيبي أشكال ونوان بورات وجبات قيادة هلا حتى معاهم جبات صرصورة يعاني والله بشوفهم جايبين معاهم جبات شباريك فول يا قرام من يا حبيبي يا حبيبي ولك يا خليل أملص يا أبا أملص يا أبا يا حبيبي أملص أريد أن أبقى في المحل يا أبتي ارجع أنت إلى المنزل وسأبقى أنا هنا لا يا حبيبي هلا هلا ولا إجرائي قدامي ع الدار ولك انت ليش قليل سمع قوم في الحين بحكي لك الله العظيم ولك ون... عارف ايش بدك تسوي، عارف بدك ياني أروح وتروح أنت والشنة تبعتك وتطب أطبيص حجار على الجبات بقول لك الحين قفل المحل قفل المحل والحق على الدار يلا أمرك يا أبتي أمرك أمري الله لا يعطيك عافية طعم لا أدب زين قرود يا شباب لقد أقبلت دوريات العدو تجاهنا أعتقد أنهم يضمرون الشر هل أنتم مستعدون؟ بالتأكيد يا ميمون والله لنسأرن لدمائك يا أمجد ولكن يا ميمون أنا خائف عليك جدا فأنت بكر أبويك وواحدهما أنت يا هيثم؟ لو كان غيرك من يقول هذا الكلام يا رجل ومن للدين ومن لفلسطين ومن لدماء حبيبنا أمجد؟ ثم إن أمي حامل في شهرها التاسع، يعني معوضه كما يقولون. هل أنتم مستعدون؟ مستعدون. سأبتشرط. لا الله ما؟ لا الله ما الله ما الله ما ما ما ما ما ولك مبتلىك عجبوني بانك عجب اليهود ابناء ولك عجب من ابن الخوته انهينا امرك يا ابت ja, maar ja, maar ja, أبتي أمرك يا أبتي أمرك سأظل أرددها لكن ارايت هل أغنى خوفك علي من الاستشهاد شيئا هيا رصا اصابتني الطائشة أصابتني ألم أقول لك أن الحذر لا يغنم من القدر الم أقول لك ان الاسباب تعددت وبقي الموت واحده يا يا يا يا يا حبيبي يا ابو يكليل افاني يا ابو مدموع لا تجيب لحالي يابا حبيبي بالله يا ابو مدموع حبيبي يا ابو يكليل لا تجيب لحالي يابا أم. لن اموت باذن الله يا أبي اليوم بداية الحياة في جوار الله أشهد أن لا إله إلا الله خليل يا أبا وأشهد أن محمدا رسول الله الثالث والعشرون من ابريل عام الف وتسعمائة وواحد وتسعين منزل الأستاذ شريف الدوحي حي السيتون الثاعة الحادية عشرة ليلا باب. أنا زوجك شريف يا هالة افتحي لي الباب رجاء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، كيف أنت يا أم ميمون بخير والحمد لله آه، كلها أيام وليالي ويأتي شقيق لميمون يا هالة بعد سبعة عشر عاما قدر الله عز وجل أن يعيشها ميمون دون أخ قدر الله وما شاء أفعل عزيزتي هالة لو تركت لك حرية اختيار اسم مولودنا الجديد فبما ستسميه؟ نور الدين زنكي بإذن الله تعالى زنكي هذا القائد العادل المجاهد العظيم الرباني <تصفيق> اما تزالين على ضلالك القديم يا هالة؟ منذ ظهر اليوم وأنا أتابع أخبار المواجهات الدامية وانا اقول حماكم الله يا شباب فلسطين حماكم الله المسكين خليل لقد تلقى رصاصه الطائشه وقد استشهد فورا رغم انه لم يشارك في مسيره التشيع مسكين ابو خليل توفيت أمه قبل عامين في نفس هذا اليوم وهو أيضا يفقد ولده البرة خليل في نفس الوقت الذي فارقت فيه جدة خليل الحياة على ذكر هذه السيرة أين ميمون؟ إنه في غرفته في الطابق العلوي يذاكر دروسه ويتهيئ الاختبارات فأنت كما تعلم اختبارات الثانوية العامت على الأبواب ولم يتبقى الكثير أمنيتي يا هالة أن أربني ميمون طبيباً يسهر على راحة المرضى ويخفف من آلامهم، رغم أن الراتب الذي أتقاضاه بالكاد يكفي لمصروفنا الشهري، ولا أدري كيف يمكن أن تتحقق هذه الأمنية. <تصفيق> يا ستير، من يطرق الباب في مثل هذا الوقت وبهذا العنف؟ يا ستير من بالباب افتح الباب بالجيش الاسرائيلي حاضر حاضر ها انا قادم يا ستير استر يا رب يا ستير استر يا رب مغعبه اهلا اهلا حضرتك استاذ شريف الدوخي؟ صحيح أنا الاستاذ الشريف هل هناك شيء؟ ابنك ميمون؟ أينه؟ ماذا تريدون من ميمون؟ إخنا بس اللي بنسأل هون! أوه. نحن نسال و انت تجاوب فين ابنك ميمون من هذا الضجيج يا أبتي؟ من ذا الذي يطرق الباب بعنف في مثل هذا الوقت هذا صوت ابنك صحيح ميمون يا ميمون ماذا تريد يا ابت الصهاينة الأوغاد. ما الذي أتى بكم إلى هنا؟ هذا ميمون. صحيح. هاتوا. ميمون. أوه. ما الذي تريدونه منه يا خواجه؟ أوه. ماذا هنا دعوني أيها الأوغاد. قلت لكم دعوني. ابنك إغبي. وبشارك دايما في تتبيش الإخجار على دوريات الجيش الإسرائيلي الظاهر ملوش خاطر ينجح في التوجيه الثاني ومش راح تتخقق أمنعتك يا فالخ يعني مش هيسيخ الدكتور لأنه حيضلوا منقوع بالسجن وحيعفن عنا ميمون حبيبي يا بني دعوه أيها الأمذال دعوه انتبه للي بطنك وبس يا سيده هاله وبنسخك سيبكي من اسم نور الدين زنكي عليك اللعنه خذوه للجيب بموت بموت من البيت ارجوكم يا خواجه خذوني بدل ما مش بياخذ الكل الله يا استاذ شريف مو هيك بياخذ الكل الله في الحلقة القادمة من أوراق خائن طيب ميمون شو غايك نفتح صفقة جديدة سوا وغاح أعقد معاك صفقة وغاح أعقد معاك صفقة وأنا بتكفلك إني أتلعك من هون عشان تقدم امتخاناتي التوجيهي بل سمي صفقتك باسمها الحقيقي أنت, أنت تقصد الخيانة والعمالة آه، سيبك من فلسفتك هادي شوي سيبك. انتظرونا